قال رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تشب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أهن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه نعم يعني سلام تؤلسينه لأصحاب نبي لا يتكلموا في الصحابة إلا خيرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشب أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه المد هذا ما يملأ الكفي ونصيفه هذا يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مد قدمه أحدهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا فالقصد إذن لابد أن نعرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم ومنزلتهم نعم وان نكون كما قال الله والذين جاءوا من بعدهم وهم نحن يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان هم الصحابة وغيرهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نعم ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومواتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الانصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفوت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر كما أخضر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد وضي الله عنهم ووضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمره ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي وضي الله عنهم كما دلت عليه الآثاء وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي وضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقوى أم أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي نعم أهل السنة والجماعة يقول أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم وقع الخلاف مع اتفاقهم أن عثمان وعليا هما الأفضل ولكن أيهما أفضل فذهب جمهور أهل السنة إلى أن عثمان أفضل من علي بحديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم وفي رواية عند الطبراني وكان رسول الله يسمع يعني يرضى بهذا صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه جماهير اهل السنه وبعضهم قال علي أفضل من عثمان وبعضهم قال هما سواء يعني توقفوا في حال عثمان وعلي فقالوا هما سواء والأمر فيه سعة بين علي وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما لكن على كل حال استقر بعد ذلك أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين نعم. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حماو أهله نعم هم لا يضللون يعني من قدم عليا على عثمان يعني اقصى ما يقولون أخطأ فقط لكن من قدم عليا على يبكر علي وعمر قالوا ضله وهو مبتدع وكذلك من قدم عليا على عثمان في الخلافة من قال علي هو الخليفة بعد عمر وأخذها عثمان بغير حق هذا أيضا مبتدع ضل فالصحيح أن ترتيبهم بالخلافة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي يضلل من خالف ذلك أما في الأفضلية ابو بكر ثم عمر ثم لا يضلل من قدم عليا على عثمان والجمهور على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين نعم أحسن الله إليكم ويحبون أهل بيت وسور الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية وسور الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدي ويخم أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قويش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قويشا واصطفى من قويش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم نعم حديث العباس فيه ضعف وأما الحديثان الاولان فنعم صحيحان الأول حديث غدير خم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى من بني هاشم نعم ويتولون ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين ويؤمنون بانهن ازواجه في الاخره خصوصا خديجة رضي الله عنها ام اكثر اولاده واول من امن به وعاضده على امره وكان له لها منهم المنزلة العاليه والصديقة بنت الصديق وضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثويد على سائر الطعام اتفق اهل السنة على أن خديجة وعائشة هما أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا أيهما أفضل ولا يضر كلتاهما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نعم أيتها من طائقه الوافد الذين يغربون الصحابة ويسبونهم وطائقه الوافد الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل ويمسكون عما شجا وبين الصحابة ويقولون إن هذه الآثى والموية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغي ومن عن وجهه والصحيح منهم هم فيه معذون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون لا يتعلم في الصحابة في العصمة يقولون ان تطع منهم الأخطاء لكن لا نسبهم على ما وقع نعم وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يخذر منهم إن صدروا حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمح السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو اتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هما حق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان, هذا في المم... فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الامور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم اجران وإن أخطأوا فلهم اجر واحد والخطأ مغفور ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قدر القدر. ثم إن القدر الذي ينكر القدر سكن الدل أبشر. ثم إن القدو الذي ينكو من فعل بعضهم قليل نزر مغفون في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرات والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل عالم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قوم هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكوامها على الله. ومن أصول أهل السنة التصديق بكوامات الأولياء وما يجول الله على أيديهم من خو، وما يجول الله على أيديهم من خواص العادات في أنواع العلوم والمكاشفات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدوات والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائقون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة نعم كرامات الأولياء يصدق بها أهل السنة ويقول للأولياء كرامات يكرمهم الله بها كما ذكر الله من قصة أهل الكهف وأنهم لبثوا في كهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وقصة مريم كلما دخل عليها ذكرية المحراب وجد عندها رزقه وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله مئة عام ثم بعثه وغير ذلك كثير قصة جريج العابد وإذا كان هذا في الأمم السابقة ففي أمة محمد كذلك تكون هذه الكرامات نعم